قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ بَلَى وَاللَّهُ بِجَهْدِ فِيقَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ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 من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم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 وَمَن لَّا يغْنُ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُقْلِنُونَ أَلَحَسِبَ الَّذِينَ يَتَرَحَّصُونَ الشَّيَآتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ شَ